وصلى الله وسلم على النبي العمين وعلى آله وصفته والتاجعين ومن تبعهم إنسان إلى يوم كيهما بعد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى محمد بن عبدالله هاب للأصول الثلاثة الاصل الثالث وقوله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه اي يا تعبدون قال النووي رحمه الله سبب نزول هذه الايه خير المسلمين اسدين لمكثوا ولم هاجروا نجاهم الله باسم الايمان هذه الايه من سوره العنكبوت فيها الامر بالهجره وان أرض, ارض الله واسعه فاذا كان الانسان في بلد لا يتمكن فيها من ابداء دينه فارض الله واسع عليه ان ينتشر في كل ارض ولا يجلس ولا يبقى في مثل بقعه سيئه كان عليه ان يخرج الى ارض الله يقيه عبد الله وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ففي هذه الايه يخاطب الله عباده المؤمنين ويحذرهم ان ارضه واسعه ايايا اعتقد اي خصوا العباده لله وافردوا العباده لله وكان سبب وجود هذه الايه اله... اله... في الذين ضقوا بنفسه ولم يؤجروا ففيه الحسنه على غيرها اما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد ان أواخر هذا الحديث أن الهجرة انتهت بعد فتح مكة وون البعض التعارض بين هذا الحديث و هذا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة أنا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من نوعية لكن أهل العلم أجابوا عن ذلك أن المراد لأنه لا هجرة بعد فتس مكة لأن مكة صارت دار إسلام فيظنون أن الهجرة باقي من مكة بعد الفتح فإن بدون تحصل ذواب الهجرة أما الهجرة من بلاد كهربتة هي باقية إلى أن تقوم سكاها وبهذا يجب ويحل الستايل ثم قال المؤلفة إله الله فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شعاره الإسلام اذكار الزكاه والصوم والحج والذكات والشهاده والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الاسلام اخذ على ذلك 10 سنين قال علي هات وصحبه الله عليه وسلم في هذه الكلمات بيان ان الشريعه الاسلاميه قد نزلت بالتدريج حتى تكاملت كما قال الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لهذا بعد نزول هذه الايه في فتره الليشه الطويله كانت هي صنم الله علي رسول وكان في مكه التركيز على العقيده بقي على ذلك 10 سنين ادعو للتفويض ثم اسري به وعري به الى السماء السابعه ثم نزلت فرقه الصلاه ثم لما هاجر الى المدينه والله والصلاة والسلام على النبي الزكاه والصوم والجهاد والحج والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اي ذلك اخذ على ذلك 10 سنين ومعناها توسي صلى الله عليه وسلم وودي موتا يوسف عليه ما اقم نبيه عليه الصلاه والسلام على اله سنه والسلام طرفت قمت على المحجه البيضره ليلها تنعالها ناظر عنها الا هالي ودينه ذا من الصلاه والسلام لا خير لنا ومنك عني ولا شر ان درها في محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الدين الكراستي شامل لمصالح البلاد والبلاد هو صالح لكل زمان ومكان صالح لكل زمان ومكان فمن ابتدع في هذا الدين كانه استهان بدين ابنك والعيا بالله وكانه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم لانه خان الرساله ولا بلغ البلاغ النبوي لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم نكمت لكم اكملت عليكم نعمه ورساله لكم الى مدينه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه اللهم اشهد ولا خير انه جن الامه القري ولا شر انه اظهرها من الله صلى الله عليه وسلم ونكمل البقيه في وقت اللاعب صلى الله عليه وسلم على